الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيما الشكل بالضم؟ قيد البغض نعم حسنت ما الصره بالفتح؟ بماعة الناس حسنت. والصره بالكسر نعم شد الدر احسنت شد نعم نعم احسنت ما الخرقه ما القصد بالفتح الدور احسنت والقسط بالكسر نعم وأما القاسطون من القسط أو من القسط من القسط بالفتر ما العرف العرف الريحة الطيبة نعم وما الجد الجد نعم والد. وايد الأب طيب نجد معنا آخر أيضا والعظم أحسنت منه وأنه تعالى جد ربنا أحسنت وأيضا معنا الآخر الحظ ومنه أحسنت ولا ينفعوذ جدي من كبجة بارك الله فيك. نعم نسمع الأبيات الحمد لله والفاد والسلام على رسول الله اللهم اخذ لنا ولمشاركنا وليجميع المسلمين فأحمد الله إليكم قال الناظم رحمه الله جارية إحدى الجوار ونظر الجوار ورفع صوت الجوار من, من وجه أو كردي شكت رأس أم تدعى وقال إما لنعمة وأم من عجم وعربي طير شهير الحمام والموت قل فيه الحمام وعلى من جاء الحمام على فت منتسبي منتسبي لِمَّةٍ قُلَّمَ وَالشَّعْرُ رَأْسِ لِمَّةٍ وَشَعْرُ رَأْسِ لِمَّةٍ وَجَمْعُ نَاسِ مِنْ بَيْنِ شَيْخٍ المسكو غُلَامُ المسكو غُلَامُ والمسكو مِنْ طِيبِ الكرام والمسكو هذه اللغة دي الطعام هي بلغة والم... والمسكو بلغة تصحح هذه في... نعم في النسخة في خطأ والمسكو بلغة الطعام بضم الباء وإسكان اللام وأيضا ت... مبمومة أيضا والمسكو بلغة الطعام بلغة الطعام نعم والمسكو بلغة الطعام تكسرت من ضغري ملأ دمعي حجري ملأ دمعي حجري وقل فيه شجري لو كنت كني حجري لضاع مني أدبي السقط ثلج قد عرى والسقط مات من مرى والسقط زند قد ورى السقط والسقط زند قد ورى احسنت أحسن. ضوي والغ... والغيح أحسن أحسن مارك الله فيكم قال رحمه الله تعالى جارية إحدى الجوار ومصدر الجار الجوار ورفع صوت الجوار من وجع أو كربي, أو كربي. جارية إحدى الجوار الجارية واحدة الجواري تقال النساء وتقال السفن أين ورد إطلاق الجوار على السفن في القرآن؟ الجوار المشاة. نعم سنتم وأطبقت أيضا في القرآن على على النجوم. أين ذلك؟ نعم في سورة التكوير. فلا أقسم بالخونس. نعم الجوار كونس. أما الجوار فهو مصدر جاورة جاورة جوارة ومصدر الجار الجوار وأما الجوار جاورة نعم جاورة جوارة قاتل قتالة, قتالة وضارب ضرابة وخاصم قصامة فهذا مصدر لفاعل جاورة جوارة قال ورفع صوته الجوار الجوار أصره الجوار من جأر إذا رفع صوته وبدأت الهمزة واوة إذن الجوار رفع الصوت ومنه قوله تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون نعم وما ذكره الناظم رحمه الله في الجوار نوزع فيه لأن الجوار لا يطلق على جمع جارية وإنما يستقيم عند الوقف إذا حذفت ياء المنقوص من الجواري فإنك تقول الجوار وإلا فالجواري ليست من مادة الجوار الجوار مصدر جوار والجوار بالكسر مصدر جاور والجوار بالضم ورفع الصوت لكن جمع جارية ليس الجوار بل الجواري والجوار بالفتح هكذا بدوني هو ماء بعيد قعره الجوار الماء بعيد القعر قابل مالك ماء بعير قعره جوار وكالمجاورة قل جوار ورفع صوت ضارع جوار والهمز فيه الأصل كالسؤاب الفرق في الفتح فقط ماء بعيد قعره جوار الفرق هنا ثم قال وكل وكالمجاورة قل جوار هذا كما ذكره القطرب ورفع صوت ضارع جوار رفع صوت ضعيف هذا الجوار والهمز فيه الأصل كالسؤاب يقول الأصل في الجوار جوار بالهمز كالصؤاب الصؤاب بيض القمل إذا نوزع فيما ذكره في الفتح فقط لأنه جواري هكذا يقال جواري وليس الجوار والجوار هو ماء بعيد قاره شجة رأس أمه تدعى وقالوا إمه لنعمة وأمة من عجم وعربي الأمة الشدة يقال الأمة بالمرة من أمه بمعنى قصده الأمة المرة من أمه بمعنى قصده شدة الرأس يقال فيها آمَه يقال فيها آمَه وفي إطلاق الأمة على شدة الرأس نزاع الأكثرون على أنه لا يقال الأمة بشدة الرأس وإنما يقال فيها أمة ويقال فيها أيضا مأمومة قال صلى الله عليه وسلم وفي المأمومة ثلث الدية فالأمة هي المرة من أمه بمعنى قصدة أمة قصدة المرة أمة المرة أمة وأما سجة الرأس فإنها تسمى الأمة وأجاز بعضهم إطلاق الأمة عليها وأما الإمة فهي النعمة الإمة بالكسر هي النعمة وأما الأمة فلاتي لمعاني منها الجماعة قال وأمة من عجم وعربي ومن إطلاق الأمة على الجماعة في القرآن قوله تعالى كنتم خير أمة أخرج الناس وتطلق أيضا على الحين من الزمان على الوقت ومنه أحسنت أحسنت والذكر بعد أمة وتطلق أيضا على الكامل الرجل المقتدى به إبراهيم كان أمه أحسنت إن إبراهيم كان أمه وتطلق أيضا على الدين قال النابغة الضبياني حلفت فلم أترك نفسي كريبة وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع حلفت فلم أترك نفسي كريبة وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع أي ذو دين طير شهير الحمام ممكن ممكن إيه يقول سيدنا الله منها إن أوجدنا أبان على أمة إيه بارك الله خيره أنا على أمة بارك الله فيكم طير شهير الحمام والموت قل فيه الحمام وعلم جاء الحمام على فتم منتسبي الحمام الطير المعروف طير شهير الحمام وأما الحمام يكسر فهو الموت الحمام الموت وأما الحمام فهذا علم على رجل ومن الصحابة ابن الحمام ما اسمه؟ الصحابي استشهد في بدر ابن الحمام عمير بن الحمام عمير بن الحمام والحمام تقول للسير النابه السير النابه رفيع الذكر قل له الحمام هذا قوله طيب شهير الحمام والموت قل فيه الحمام وعلى من جاء الحمام على فتن منتسبي. ثم قال لجنة قل لمة وشعر رأس لمة وجمع ناس لمة ما بين شيخ وصبي اللمة هي الجنون اللمة تطلق على الجنون. قال الشاعر أعيده من طارقات اللمة وأن يصيب همه وغمه أعيده من طارقات اللمة وأن يصيب همه وغمه والجنة بالكسر لا بس باستطرالي هنا أيضا قوله لجنة قل لمة الجنة أيضا مثلثة فالجنة بالفتح هي البستان ومنه قوله تعالى نعم ودخل جنته كابلون بلونا أصحاب الجنة نعم والجنة بالكسر تطلق على الجنون أم يقولون به جنة وتطلق أيضا على الجن ضد الإنس قال تعالى من الجنة والناس وأما الجنة فهي ما يجتن به ما يتوقع به يعني يجعلوا يقاية بينك وبين شخص آخر ومنه في القرآن الجنة اتخذوا أيمانهم جنة نعم اتخذوا إيمانهم وقالتا من عقاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنة قل لما اللمة تطلق على الجنون ويقال أيضا اللما من لما الشيء بمعنى جمعه المرة من لما الشيء إذا جمعه يقال له لها لما والاقتراب أيضا يقال له لما الدنو والاقتراب يقال له لما وشعر رأس لما اللمة بالكسر شعر الرأس. قال براء رضي الله عنه ما رأيت من ل من ذي لمة في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره يضرب من كبه ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره يضرب من كبه وجمع الناس اللمة اللمة هي الجماعة من الناس. ما بين شيخ وصبي. ثم قال رحمه الله المسك جلد دنيا غلام والمسك من طيب الكرام والمسك بلغته الطعام يكفي الفتام سقابي المسك بالفتح للجلد المسك الجلد وأما المسك فهو طيب المعروف ومنه في القرآن غتامه مسك مسك والمسك بالضم القدر الذي يمسك حياة الإنسان من الطعام، القدر الذي يمسك حيا حياة الإنسان من الطعام، هو الذي يقال فيه البلغة، يقال مسك والمسك والبلغة، ما يتبلغ به الإنسان، ما يمسك عليه حياته. نعم، القدر الذي يمسك حياة الإنسان من الطعام القدر الذي يمسك حياة من الطعام هو الذي يقال فيه البلغة يقال المسك والمسك والبلغة ما يتبلغ به الإنسان ما يمسك عليه حياته نعم القدر الذي يمسك حياة الإنسان من الطعام يكفي الفتاة من سغابي ما السغب جوع أحسنت ما لا أدمعي حجري ما سغبه أحسنت نعم ما سغبه ما لا أدمعي حجري وقل في حجري لو كنت كبني حجري لضاع مني أدبي الحجر بالفتح هو الحضم وهو مجتمع مقدم القميص قد يكسر يقال الحجر الحجر بفتح الحضم وقد يكسر ويطلق الحجر أيضا على المنع المنع من التصرف ومن هو أبو الحجر عند الفقهاء يقال حجر عليه يقاضي حجرا إذا منعه من تصرفه في ماله وأما الحجر فهو العقل قال وقل فيه حجري قل فيه عقلي ومنه من اطلاق الحجر على القران عقل قوله تعالى هل في ذلك قسم الذي حجر هل في ذلك قسم الذي حجر ويطلق أيضا الحجر على الحرام يوم يرون الملائكة لا يوم يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا يعني تقول ملائكة لهم حراما محرما عليكم البشرى من الله وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم أي أنعام وحرث حجر يعني ممنوع ما يطعمها إلا من نشاءون وأما الحجر فهو اسم رجل لكن ما مراده بقوله لو كنت كابن حجري لما مني أدبي من ابن حجر؟ ابن حجر هو صاحب قفا نبكي ما هو؟ نعم مرء القيس ابن حجر نعم أحسنت اسمه حندج هو القيس بن حجر السقط ثلج قد أرى السقط ماتر من مرآة والسقط زن قد ورا في ضوئه والغيابي هذا ال... كلمة السقط لم ترد في أكثر نسخ هذه المنظومة وهي احنا كلمات مثل التي لكن سقطت من أكثر النسخ لم ترد في أكثر النسخ السقط ثلج قد أرى السقط هو ثلج، والسقط ماتر من مرا، السقطه الموروده المولود لغير تمام، السقط المولود لغير تمام، نعم؟ تصيحة المرأ؟ ال هي هو يقال امرأة ومرأة ومره مره بالها، فقد يكون أبدأ بالها لف. بالها، بالها، إيه. هذه امرأة نظمت منظومة علمية، فقد وهذه من منظومة محررة أنشأتها، لكنها نظومة. والصدق ما ترمي المرأة، يعني المرأة ما ترميه قبل من واجدها قبل تمام خلقه، فهذا هو الصدق، وأيضاً الصدق. ما تساقط من الرمل أي... كيف أن أبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوم لي منقطع... منقطع الرمل يقال له السقط والسقط زند قد ورى. السقط ما تساقط من الزند زند العود الذي تقدح به النار العود الذي تقدح به النار والسقط زند قد ورى. نعم ما تساقط من الزند الزند إذا أشعل ما تساقط منه يقال له السقط هكذا ذكر قطرب لكن ابن مالك ذكر أن الكلمة مثلثة السين بالمعاني كلها يعني مثلثة السين بمعنى الثلج مثلثة السين بمعنى المولود قبلها تمامه قبل تمام. ومثلثة السين بمعنى ما تساقط من الزند قال ابن مالك رحمه الله تعالى السيقط مولود بلا كمالي ونار قدح ومن الرمال منقطع وهو بكل حالي في سينه التثليث بانتيابي هو مثلث السين بالمعاني كلها هذا آخره والله سبحانه وتعالى أعلم أزاكم الله خير ونبارك فيكم ما الله ذكرنا كما حمدك لا اله الا هو تففقته